ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م للعلوم الاسلاميه و ولم ل ل د يكن له